اتحدثونهم بما فتح الله عليكم قولوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون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 وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون لماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ام انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالاثم والعدوان تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارات فادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض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 افا كلما جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلظ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 وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعَنَتِ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَمَا اشْتَرَو بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِي على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا قِيلَ لَهُم آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَن